يا أيها النبينا من أغفوا بالعقود أحلت لكم بنيب كل عام إلا ما يثلى عليكم غير محل الصيد غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم يحكم يأتون صدلاً لربهم ولإخوانه، وإذا حلن تصدوا، ولا يدمنكم شنان قوم أنفسكم عن المس بالحرام، أنفسكم عن المس بالحرام أن تعتدوا وتعولوا على البلي والتقوا. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أن لظهر الله به والمنخلق والمنخلقة والموطوذة والمترضية والنطيحة وما أكل السبو إلا ما ذكيتم وما ذبح على النطب وأن تستقسموا بالأذنان ذلكم فتق اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم فلا تخشون وخشوا أن يوم أسمنت لكم دينكم وأسمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في نخلة غير متجرة لاسم فإن الله, فإن الله غفور رحيم. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَأَطْعِمُوهُنَّ وَأَطْعِمُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَن يُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ من قبركم إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ حَصِينًا غير نَافِثِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَتَرَبَّى يَا لَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ الصَّلَاةِ فَتَرِكُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى وامسحوا بروتكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضاء أو على شفرين أو جاء أحد أو جاء فَتَيَنَّو فَعِيداً طَيِّباً كَمْ تَحْبُبُ وَجْهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ منه ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ قُلْ يَا مَتَّقُوا وَيَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ قَائِلُونَ لَن يُؤْمِنَ اللَّهُ بِكُمْ بِهِ I've mm -hmm. فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوا اذكر المؤمنون ولقد أخذ الله نتاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله لئن قمتم فلا تواتيتم الزكاة وامنتم برسلي وعامنتم برسلي وعذرتمهم الله قرضا حسنا لا اكثرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم جناتل تجري من تحتها فما كفر بعد ذلك منكم فقض اللسوا السبيل فبما نقضه سقم لعنة وجعل قلوبهم قاتية يحرفون العلم عن مواضعه ونسو حظا الض... ونسو حظا الض... ولا تزال كالطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نطا أخذنا ميساقهم فنتوا ما ذكروا فأغوى بينهم العدو وتنقضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبره الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول يبين لكم كثيراً يبين لكم كثيراً مما كنتم ويعشو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من تبع رضوانه تبل السلام ويخرجهم, ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديه لقد كثر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم ان اراد ان يهلك المسيح في الارض ومن في الأرض جميعا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 بل أنتم بشر من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل قد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 وآتاكم ألم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم دخلوا أرض المغدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أجباركم فتنقلون واسكنوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما فيها فاذهب عنك وربك فقاتلا إنا أخرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يثيرون في الأرض فلا تأس على القوم إن بأبني هذا بالحصيذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال قَالَ أقتل منك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بتقت إلي يدك ما أنا بباسق يجنى إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني يريد أن تبوى بإسمي وإسمي فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوع قتله نفسه قتل أخيه قتل فاصبح من الخاطئ فبعث الله غرابين يبحث في الأرض ليرؤيه كيف تيؤاري ليرؤيه كي تيؤاري سوى تخيث قال يا دَينًا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قتل الناس جِئْتَ تَخُوضُ لَنَا بَيْنَاتٍ كُنْ إِنَّكَ كَثِيرًا منهم بَعْدَ ذَلِكَ فِينَا نُذْلُمُ مُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ أو يسلوا أو يضلوا أو تقطع عيدهم وأرجلهم أو تقطع عيدهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بِأَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَغُضَّ إِلَيْهِ وَسِيرَةً وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ كَفَرُوا فِيهِ هُمَا هُوَ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقَدَّرُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ مِنْهَا وَلَوْ دَعَوْنَا نُصِرُوا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطْعُ أيديهما جزاء بما كتب جزاء بما كسبا لكان من الله والله عزيز حكيم فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله فإن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 Přísahám, فَخَفْ عَلَيَّ شُهَدَا فَلَا تَخْشَ النَّاسَ يَخْشَوْنَ وَلَا تَشْغَلُ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيها بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسين بالسين والجروح قصا فمن تفزق به فهو كفارة له ومن لم يحفن بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقف على لهم بعيس بي مريم مصدقا لما بين يديه من الثورات وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من الثورات وهدى وموعظة من أهل بها اللّهُ فِي وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُنَالِ فَأُنَالِ بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحذن بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم ولو شاء الله نجعلكم أمة واحدة ولكن يبدوكم فيما آتاكم فاستدقوا الخيرات إلى الله نرجعكم جميعا فنبعكم بما كنتم فيه تختلفون وأن اختم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتدوك عنه حُكم الجانِيَّة يبغون، وَمَنْ أَحْتَلُ مِنَ اللَّهِ حُكمَ الْقَوْمِ يُقِنُونَ. يا أيها الذين من لا تَتَّقُونَ يهوداً وَنَصارى بَعْضُهُمْ أُولِيَاء وَاَنَّى يَتَوَلَّوْنَكُمْ شَيْئًا مِّنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَلَا يُمْدِلِ الْقَوْمَ الضَّالِّينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ نَضْرَةً يَسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَاءٌ فَعَدَ اللَّهُ أَن بالفتح أو أمر من على ما أثروا وجعني في سبيل صلاة استخدوها هدوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازيل وجعل منهم القردة والخنازيل وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يسترون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإسم والعدوان وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحباب عن قولهم الإسم عن قولهم الإثم وأكلهم السحر لبإثما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلونه قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوقة أن ينفق كيف يشاء وليزي أنزل ما أنزل إليك من ربك طويانا وكفرا وألقينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما وقدوا نارا من الحرب أصلاح الله ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المستدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واستقوا لك أصرنا عنهم, عنهم سيئاتهم، ولأدخلناهم جنات ولو أنهم أقاموا الثورات والإنزيل وما أنزل, إليهم وما أنزل إليهم من ربهم لا كلوا, لا كلوا من فرقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساعة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعطمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا الثورة حتى تحينوا الثورات ولإنزيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا مما أنزل إليك ربك قويانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن بينهم الصابون والنفر من آمن بالله، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا أنت قبائل إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلاً كل ما.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 لقد كفر الذين قالوا إن الله تاره ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتموا عنه يقولون لا يمسن الذين كفروا لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب عنيم. فَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ وَرَحِيمٌ مَنَجِي حُضْنُ مَرْيَمَ إِلَّا وَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَإِنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الْطَّعَامَ أُذِ بِكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُم مَآ أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهلا الكتاب لا تغنوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهوى قوم قد ضلوا من قبل ضلوا كثيرا وَبَنُو عَنْ ثَوَانِ السَّدِيمِ لَعَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى آلِ ثَالِدَاوُدَ عَلَى آلِ ثَانِجَاوُدَ وَعِشَّ بِالنَّارِ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ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 كثيراً من فاشقون، لا تجدن نشذاً في عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا، ولا تجدن عقابهم نودداً للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول فرى عينهم من الزمع إلا عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا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 الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أطهاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكنوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به المؤمنون لا يؤاخدكم الله بالنغر في أيمانكم ولكن يؤاخدكم بما عطتم الأيمان فكفارته طعام عشرة مساجين من أوسط ما تطعمون من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجرس طيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا خلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمني والأنصاب والأنصاب والأذلام لجثم من عمل الشيطان فجتنبوه فجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن بينكم العداوة والبغضاء والبغضاء والبغضاء الخمر والميسر ويطدكم ويطدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن فعلموا أنما على عسول البلا غلمبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات دناهم فيما طعنوا إذا مت قوامن وعملوا إذا مت قوامن وعملوا الصالحات ثم مت قوامن ثم تقوى أحسنوا والله يحفظ المحسنين يا أيها الذين آمنوا من يبرون لكم الله بشيء من الصيد من الصيد تناوله عنديكم ولما حكم الله في على الله نعيم خافوا بالغيب. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ فَجَزَاؤُهُ فمن النعم يحكم به ذوى عجل منكم يحكم به ذوى عجل منكم هديا بالغا كعبة أو كفارة طعام مساكين أو عجل ذلك صياما يدوق وبال أمره عفى الله عن ما سلف وَمَنْ عَذَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَذِيزٌ ذُمْ تِقَامٌ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلْثَيَّارَةٌ وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 الله شديد العقاب وأن الله غفور الرحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تهدون وما تفتون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا لا بباب لعلكم تصلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تغد وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تغد لكم عبى الله عنها والله وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ إن أنت ضربت في أرض أطالت صيبة الموت تحبوهما من بعض القناة فيقول بالله لرتبة فيقول بالله لرتبة لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربا ولا نستشهدة الله لَتَيَقُولُ مَا جَاءَ مُهِبُّكُمْ قَالُوا لَئِنْ مَسَّنَا إِنَّكَ لَنَفعٌ عَلَيْنَا الْغَيُّوبِ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ يَا مَثِيَ عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَنْيَبْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذَا لَمَسْتَ والشكمة والثوعات والجين وإذ تخلق من الصين كمية في الصير بإذني فتنفخ فيها فتنفخ فيما فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرط بإذني وإذ تخرج الموكى بإذني وإذ كففت بني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 شفون لنا تَذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَ هَيِّنٍ مِّن دُونِ ٱللَّهِ قَالَتْ سُبْحَٰنَكَ مَا يَكُونُ مِن يَّقُولُ مَا لَا يَمْلِكُ حَقًّا إِن كُنْتَ تَقُولُ فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ علام لهم إلى ما أمرتني به أن يعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دنت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على